حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل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 قالوا يا موسى إن ما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا, فلما ألقوا